أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان دعواهم إذ جاء الذين أرسل إليهم ولنسألن المُزّلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بما الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ كَانُوا بآياتنا يظلمون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 ولم يكن من الساجدين قال ما منعك ان لا تسجد اذا مرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكدر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم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 لا تبيعك منهم لامل ان نجنن منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 وناداهما ربهما ألمنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ضرمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا 119. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لا حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا آتكم وريشا ولباس التقوى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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه ياكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 فإذا جاء آجلهم لا يستاخنون ساعة ولا يستقدمون <تصفيق> يا بني آدم إنا ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم, يقصون عليكم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 وصلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخفاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 سيكون جنته ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم 129. قالوا نعم فأذن موذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى العراف رجال يعرفون كلا بشيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرف تمصارهم تلقاء جعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف في رجال يعرفونهم بشيماهم قالوا ما أغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أه أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم ونادى أصحاب مر أصحاب الجنة أنفزوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قانو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 وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاذا فقالا سقناه لبلد ميت فَأَنزَلْنَا به الماء 124. به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى علكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ قَاهِرُهُمُ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكرون 129. وقالوا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة تذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبا كنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتموها ثم سميتموها أنتم وآ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 ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب نليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وذوأكم في, في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنَمْرِ رَبِّهِمْ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 سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُونَ هَادِيَ الْحَقِّ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا 111. وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم